انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا الي واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غَيْرُ غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فينا في أرباع أيام وقدر فيها أقواتها في أرباع أيام سواء السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طرا او كرها فقال لها وللارض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 فإن آرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء اَنَا مَلَائِكَتُهُ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوًّا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 ف ثَمود فَدَينَاهُ فَسْحَبُّ اللَّ مَالَهذَ فَا خَذَتم صائقَةُ اللذَابِمونِ بِمَا كانَوا يَكْسبُون وَنَجَّينَ ال الذيينَ آمًا وَكانوا يَاتَّقُون وَومَا يُخْشَر عَد أُلَّلًَا النَّ لِفَو يزَُون حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ مَا لَمْ تَعْمَلُوا قَالُوا أَن خلق كل شيء وهو خلقكم اول مره والي ترجون وما كنتم تستغرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ضننتم ولكن ظننتم الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك الظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم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 هم كانوا خاشرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزئنهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أداء الله النار لهم فيها دعو الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن وَالْإِنْسَ نَجْعَلُهُ مِنْ مَا خَلَقْنَا مِنْ طِينٍ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يلقاها مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ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 اذِكْرٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد مَا يُقَالُ لك إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُوَفِّرُهُ وَذُو إِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُلَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُهُمْ ۗ قَالُوا أَبًا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 قانون ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امست لاقولن هذالي لاقولن هذالي وما اظن الساعه قائمه ولا ارجاع الى ربي وللحسنات فلننبئ ان الذين كفروا بما انول ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان ارضى وانا ابي جانبه واذا مسه الشر فذود